121. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم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 يُوقَعُ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يفقون يقولون لئن رجعنا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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 20 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت من